بسم الله والحمد لله وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما زلنا في القاعدة الثانية من القواعد النورانية كتاب شيخ الإسلام بتيمع رحمة الله عليه قبل أن نقرأ في القاعدة نجيب على أسئلة طرحت بالأمس ما تمكننا من الإجابة عليها أخي يقول ما معنى قول صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله أو كسه ماء أو الربا الأمور التي فيها معاوضة إذا اقترنا بها شرط فإن هذا الشرط يخل بالمعنى الشرعي لإتمام عملية البيع فإذا باع شيئا مثلا واشترط على المشتري أن يبيعه شيئا معينا أو على أن يهبه شيئا أو على أن يحابيه في أمر من الأمور أو يسامحه في شيء من الأشياء فكل أمر اقترن به مثل هذا فإنه يدخل في البيعتين في بيعة ويدخل في البيع المقترن بشرط لأن المعاوضة اقترن بها ما ليس منها أنت تبيع سلعة معينة الأصل أن تأخذ قيمة هذه السلعة لكن إذا قال البائع أبيعك هذه السلعة بكذا لكن على أن تعطيني كذا وكذا أو أن تسامحني في كذا وكذا أو أي أمر آخر يقترن مع هذه المعاوضة فإنه يدخل في البيع والشرط ويدخل في البيعتين وبيعه فلذلك جاء في الحديث فله أو كسه ما او الربا يعني اقلهما لا لابد أن يلغي هذا الشرط وإلا فإنه يكون في معنى الربا لأنه جاء في الحديث كل قرض جر نفعا فهو ربا فهذا عندما يشترط شيئا باسم القرض أو باسم الهبة أو بأي اسم آخر لكن يكون مقصود في العقد فإنه يدخل في معنى هذا الحديث وسيذكر هذه الأشياء شيخ الإسلام ويوضحها بما لا مزيد عليه إن شاء الله السؤال يقول لكن تبايع البائع والمشتري في إصلاح الثمار أو النخر وحصل التفاهم وبعد جني نصف الثمار أو بعده فسدت الثمار كيف يكون التفاهم إذا كان هذا الفساد الذي أصاب الثمار بجائحة وآفة ليس من تصرف المشتري فإنه تدخل في المعنى الحديث الذي فيه وضع الجوائح إذا أصابها جائحة من السماء أو آفة أتت عليها فأفسدتها ليس بسبب تصرف المشتري ولا بتفريط منه فإن تدخل في المعنى الموجب لوضع الجوائح وآخر يقول جميع رنات جوالي هي قرآن يتلى أو اسماء الله الحسنى فهل لا بد إذا دخلت الحمام أن أضعه على الصامت جعل الآيات القرآنية أو الأذكار في الجوالات في نظري ليس من الأمور المستحسنة إنها كأن فيها ابتذال يعني ياتي بآية ولا تتم فيقطعها أو يشوش على الذين يسمعون والذكر سواء من القرآن أو غيره يجب أن يصان وأن يحترم وأن يكون ليس بمثل هذه الأشياء ففي نظري أنه لا ينبغي وضع مثل هذه الأشياء في الجوالات بدل عن اصوات الجوالات المعروفة أو المعتادة ففي نظري والله اعلم ينبغي بعد مثل هذه الأشياء ولا توضع في الجوال لكي لا نعرض القرآن أو الأذكار إلى أن تبتذل أو تهان أو يشوش بها على المصلين أو على المستمعين ونحو ذلك وإن كانت موجودة يغلقها إذا دخل الحمام لكي لا يعني يكون فيه ابتذال أكثر للقرآن والذكر ونقرأ كلام المصنف رحمه الله في قاعدة وعلى آله وأصحابه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وحجة ابن عقيل أن إجارة الأرض جائزة أن إجارة الأرض جائزة والحاجة إليها داعية ولا يمكن إجارتها إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز لأن المستاجر لا يتبرع بسقي الشجر وقد لا يساقي عليها نعم هذه حجة بن عقيل ومن معه في جواز كراء الأرض التي فيها شجر يثمر أن إجارة الأرض جائزة لأنهم متفقون على أن إجارة الأرض إذا خلت من الأشجار التي تثمر أنها جائزة والحاجة إليها داعية في مثل هذه الصورة ولا يمكن إجارته إذا كان فيها شجر إلا بإجارة الشجر فيكون الشجر تابع للأرض قال وما لا يتم الجائز إلا به فهو جائز كون الإنسان لا يستغني عن فعل هذا الجائز أو هذا المباح لمعاشه ولا يتم ذلك إلا بمثل هذه الصورة فإن هذا يكون جائزا ثم ذكر تعليلا وهو لأن المستاجر لا يتبرع بسقي الشجر يعني المستاجر في الأصل انه ما يتبرع بسقي شجر ليس له وما جرت العادة بمثل ذلك وقد لا يساقي عليها يعني قد لا يجد شخص يساقيها عليها بجزء من تمرتها فتدخل هذه الأشجار تبعا لإجارة الأرض نعم وهذا كما أن مالكا والشافعيه كان القياس عندهما أنه لا تجوز المزارعة فإذا ساق العامل على, الش... على شجر فيها بياض جوز المزارعة في ذلك البياض تبعا للمساقا نعم عند مالك والشافعي أنه ما تجوز المزارعة والمزارعة مثل ما ذكرنا بالأمس أن يأخذ الأرض البيضاء فيزرعها على جزء مما يخرج من هذه الأرض على جزء يتفقون عليه صاحب الأرض عليه المال الذي هو الأرض والعامل عليه العمل فيزرع هذه الأرض البيضاء وما خرج من ثمار في هذه الأرض يكون بينهما يعني بين العامل وبين صاحب الأرض على حسب ما يتفقان عليه فمالك والشافعي لا يجوزان مثل هذه الصورة لأدلة ستذكر في الكلام على عقد المزارعة والمساقى لكن عند مالك والشافعي يجوزون المزارعة تبعا للمساقى إذا كان يساقي والمساقاة تكون في الأرض التي فيها نخل وفيها شجر فيساقي فيتفق صاحب الأرض مع من يريد أن يعمل في هذه الأرض فيسقي النخل والشجر الموجود ويصلحه ويعمل على تنميته فيكون الثمر بعد ذلك مشتركا بينهما على حسب ما يتفقان عليه هذا على قول مالك وعلى قول الشافعي القديم. فإذا وجدت أرض بيضاء بين هذه الأشجار فانهم يتفقون على جواز المزارعة على هذه الأرض البيضاء تبعاً تبعاً للمسقى فهنا إذا كان كذلك فلما لا تجوز استجار الأرض البيضاء التي فيها شجر والشجر قليل فيكون الشجر تبعاً للأرض. كما أنه تجوز المزارعه بين الأشجار وتكون المزارعه تبعا للمساقا نعم هذا الذي يريد أن يصل إليه المصنف رحمه الله نعم. فيجوزه مالك إذا كان دون الثلث كما قال في بيع الشجر تبعا للأرض وكذلك الشافعي يجوزه إذا كان البياض قليلا لا يمكن سقي النخل إلا بسقيه وإن كان كثيرا والنخل قليلا ففيه لأصحابه وجهان هذا إذا جمع بينهما في عقد واحد وسوى بينهما في الجزء المشروط كالثلث والربع فأما إن فاضل بين الجزئين ففيه وجهان لأصحابه وكذلك إن فرق بينهما في عقدين وقدم المساقات ففيه وجهان فأما إن قدم المزارعه لم تصح المزارعة وجها واحدة نعم هذا خلاف عند الشافعية لأنهم لا يجوزون المزارعة لكن يجوزونها إذا كانت تبعا لغيرها إذا كانت تبع لغيرها وتكون الأرض ليست اكبر من ما يساق عليه الذي فيه شجر والمقصود أن تجويز مثل هذا لا يمنع تجويز مختلف فيه وهو كراء الأرض التي فيها شجر إذا كان المقصود الأرض وليس الشجر كان الشجر قليلا فيكون في تابعا للأرض فقد جوز المزارعة التي لا تجوز عندهما تبعا للمساقاه فكذلك يجوز إجارة الشجر تبعا لاجاره الأرض هذا من باب الإلزام هذا من باب إيش الإلزام فقد جوز الشافعي المزارعة التي لا تجوز هو ومالك عندهما تبعا للمساقاه يعني لو كانت هذه المزارة على انفراد ما تجوز عندهما فجازت عند انضمامها إلى غيرها التي هي المسقى فكذلك يقول يجوز إجارة الشجر تبعا لاجاره الأرض لأن المعنى واحد لأن المعنى واحد في الصورتين وقول ابن عقيل هو قياس أحد, هو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي بلا شك نعم قول ابن عقيل المقتضي للجواز مطلقا هو قياس أحد وجهي أصحاب الشافعي بلا شك لأن هناك من الشافعية من يجوز هذا الأمر مثل ما يقول به ابن عقيل ويرى أن هذا ما خود من المذهب بناء على الصورة التي ذكرها المصنف قبل قليل يعني إذا كان الشافعي يجوز مثل هذه الصورة وهي تجويز المزارع الممنوعه عنده تبعا للمساقاه فمقتضى هذا أن ايش أن يجوز كراء الأرض التي فيها شجر ويكون الشجر تبعا لهذه الأرض فيكون هذا وجها يعتبرونه في المذهب ولأن المانعين من هذا هم بين محتال على جوازه نعم الذين يمنعون من جواز كراء الأرض التي فيها شجر قليل فلا يخلو حالهم إما سيذكره المصنب هم بين محتال على جوازه نعم أو هم بين محتال على جوازه أو مرتكب لما يظن أنه حرام أو ضار ومتضرر ومتضرر فهو إما يحتال بحيلة لينتفع بمثل هذه الأرض وإما يعتقد حرمتها وبالتالي يرتكب هذا الأمر وهو يعتقد حرمته أو يترك الاحتيال ويترك الشيء لأنه محرم فيتضر فيتضر بأن منع نفسه من مثل هذا الشيء فإن الكوفيين احتالوا على الجواز تارة بأن يؤجر الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجر لا حتى فإن الكوفيين احتالوا على الجواز دار بان يؤجر الأرض فقط ويبيح ثمر الشجر يقول انا استاجر منك الأرض اما الشجر تهبه لي تطني اياه هبه او عطيه بدون مقابل بدون مقابل لكن هل نفس صاحب الشجر تكون مسامحه في ذلك أو انه انما ترك من اجل انه استاجر الارض فيكون من المعامله التي اقترنا بها ما ليس منها يكون من المعاوضة التي اقترنا بها شرط أو اقترن بها حصول مصلحة من أجل الكراء ونحوه فتكون هذه حيلة يحتال بها تارة بأن يؤجل الأرض فقط ويبيحه ثمر الشجر يطلب من صاحب الثمر أو من صاحب الشجر أن يعطيه هذا الثمر بدون مقابل لأنه استأجر الأرض نعم كما يقولون كما يقولون في بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يبيعه إياها مطلقا أو بشرط القطع بجميع الأجرة ويبيحه إبقاءها نعم وهذا الشيء ذكره الكوفيون ايضا في بيع الثمار قبل بدو صلاحها يشتريها لأنهم يشترطون أن يكون الشراء على سبيل القطع يشتريها حتى لو لم تستوي ولم يبدو صلاحها لكن يطلب من صاحب الارض ان يبقيها عنده ويسامحه في ذلك طيب اذا ابقاها وسامحه في ذلك أليست تدخل في حديث النبي صلى الله عليه النهي عن بيع الثمار قبل ان يبدو صلاحها انت بعتها وما قطعتها وابقيتها وكان الشراء لك لها قبل ايش بدو الصلاح فهل مثل هذه الحيله تجيز هذا الشيء الممنوع ما تجيز بل هذا نوع من ايش نوع من اللعب نعم أو وهذه الحيلة منقولة عن أبي حنيفة والثوري وغيرهما وتارة بأن يكريه الأرض بجميع الأجرة ويساقيه على الشجر بالمحابات مثل أن يساقيه على جزء من ألف جزء من الثمرة للمالك نعم المحابة يعني يسامحه في الشيء أو يعطيه بأقل مقداره يعني مثل أن يسقيه على جزء من ألف جزء من الثمرة يعني يستاجر منها الأرض ويقول هذا الشجر الموجود اعتبره بيني وبينك مساقا واخذ جزء من الألف على جزء من الألف يأخذه صاحب إيش صاحب الشجر وهذا الجزء من الألف فقط ليبيحون المساقاه أي ليبيحون الشجر تبعا تبع للأرض وطبعا هذا ما يجوز على مذهب حنيفه لأنه لا يرى جواز المساقاه بحال وإنما يقوله أصحابه المجوزون للمساقاه كأبي يوسف ومحمد ابن الحسن قال وهذه الحيلة وهذه الحيلة إنما يجوزها من يجوز المساقاه كأبي يوسف ومحمد والشافعي في القديم فأما أبو حنيفة فلا يجوزها بحال وكذلك الشافعي إنما يجوزها في الجديد وفي النخل والعنب نعم. فقد اضطروا في هذه المعاملة إلى أن تسمى, ألا أن تسمى الأجرة في مقابل في مقابلة منفعة الأرض ويتبرع له إما باعراء الشجر وإما بالمحابات في مساقاتها نعم يعني الاجره المتفق عليها بينهما تكون في مقابل منفعة الأرض البيضاء ويتبرع له باعراء الشجر أنه يعطيها الشجر الثمر عرية بدون شيء بدون مقابل أو مساق أشبه ما تكون صورية أشبه ما تكون صورية يأخذ جزء يسير منها والباقي كله لمستاجر الأرض لمستأجر الأرض ولفرض الحاجة إلى هذه المعاملة ذكر بعض من صنف في إبطال الحيل من أصحاب الإمام أحمد هذه الحيلة فيما يجوز من الحيل أعني حيلة المحابات في المساقه المنصوص عن أحمد وأكثر أصحابه إبطال هذه الحيلة بعينها كمذهب مالك وغيره لان هناك حتى في مذهب أحمد من اعتبر أن مثل هذه الحيلة مما يحتال بها لجواز مثل هذه المعاملة لكن كما قال الشيخ المنصوص عن أحمد وأكثر أصحابه ابطال مثل هذه الحيلة كما هو الأصل عندهم إبطال الحيل كلها كما هو مذهب مالك والمنع من هذه الحيل هو الصحيح قطعا لما روى عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك هذا مثل المعنى ذكرناه في أول المحاضرة أمان الحديث لا يحل سلف وبيع أنك تبيع شيء على أن يسلفك المشتري شيئا أو تبيع شيء وتشترط في مقابله شيء آخر أو شرطان في بيع يعني تبيعه السلعة لكن بشرط أن يقترن بها شيئا آخر غيرها أو ربح ما لم يضمن تبيع شيء وأنت لا تملكه أو لا تستطيع ضمانه لعدم وجوده نعم. رواه الأئمة الخمسة أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وقال الترمذي حديث حسن صحيح فنها صلى الله عليه وسلم عن أن يجمع, عن أن يجمع بين سلف وبيع فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله وكل تبرع, بجمع وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة والعارية والعريه والمحابات في المساقات والمزارعة والمبايعة وغير ذلك هي مثل القر نعم يعني أن يجمع بين سلف وبيع فإذا جمع بين سلف وإجارة فهو جمع بين سلف وبيع أو مثله وكل نوع هذا هو الشاهد تبرع وكل, وكل تبرع يجمعه إلى البيع والإجارة مثل الهبة ويتبرع. من جائزة التصرف لشخص بدون مقابل او العارية وهباحة نفع عين يباح الانتفاع بها تعيرها لشخص لينتفع بحلب بحلبها أو نحو ذلك او عارية وهباحة ثمر الشجر او المحاباه في المساقاة والمزارعة والمبايعة كل ذلك يدخل في القرض الذي جاء في الحديث كل قرض جرى نفعا فهو ربا فالذي يشترض بمثل هذه المعاوضات شرطا فانه يدخل في هذا المعنى المنهي عنه لأن هذه المعاوضات اقترن بها ما ليس منها وليس هو مقصود عند الشارع في إجراء العقود وإنما اقترن بها ما ينافي مقصودها فتحرم مثل هذه المعاملات فتحرم إذا كانت بدون حيلة فكيف إذا كانت إذا كانت بحيلة نعم فجمع معنى الحديث ألا يجمع بين معاوضة وتبرع لأن ذلك التبرع إنما كان لأجل المعاوضة نعم ألا يجمع بين معاوضة وتبرع سلعه بثمن لكن أن تجمع مع المعاوضة الذي هي الثمن شيئا آخر وتسميه تبرع فهذا المعنى هو المنهي عنه في الحديث نعم. لا تبرعا مطلقا لأن التبرع المطلق لا يقترن به شيء من المعاوضات صدقة وهبة وعريه ومنيحة ونحو ذلك لا يكون هو مقابلها معاوض أما أن يكون هذا التبرع من أجل أمر فيه معاوضه فخرج بهذا المعنى عن المعنى الشرعي ودخل في المعنى المحذور المنهي عنه لا تبرع مطلقا فيصير جزءا من العوض فيصير جزءا من العوض يصير هذا التبرع جزء من العوض فيخالف مقصود الشارع من التبرعات التي لا يقابلها العوض فاذا اتفقا على أنه ليس بعوض جمع بين أمرين متنافيين فإن من اقرض رجلا ألف درهم وباعه سلعة تساوي خمسمائة بألف لم يرضى, إلا لم يرضى بالاقراض إلا بالثمن الزائد للسلعة والمشتري لم يرضى ببذل ذلك الثمن الزائد إلا لأجل الألف التي اقترضها فلا هذا باع بيعا بألف ولا هذا أقرض قرضا محضا بل الحقيقة أنه أعطاه الألف والسلعة بألفين فهي مسألة مد عجوه نعم مسألة مد عجوة التي تقدمت وهو يعني أن يضم ربوي بجنسه ومعهما ما ليس من جنسه وليس مقصودا ما هو معهما فيكون هذه من الحيل التي يحتال بها لكن الشرع يرد مثل هذه الأشياء نعم. فإذا كان المقصود أخذ ألف بأكثر من ألف حرم بلا تردد وإلا, خر... خ... وإلا خرج على الخلاف المعروف وهكذا من أكرى الأرض التي تساوي مئة ألف وأعراه الشجر أعراه الشجر يعني أباحه الثمر أعطاه إياه عرية يعني هدية بدون بدون مقابل أو رضي من ثمرها بجزء من ألف جزء فمعلوم بالاضطرار أنه إنما تبرع ذي الثمرة لأجل الألف التي أخذها وأن المستاجر إنما بذل الألف لأجل الثمرة فالثمرة هي جل المقصود المعقود عليه أو بعضه فليست الحيلة إلا ضربا من اللعب والإفساد وإلا فالمقصود المعقود عليه ظاهر نعم الجميع المشتري والبائع كلهم يعرفون المقصود يعني من عقد مثل هذا الشيء فيكون الاحتيال عليه نوع من العبث واللعب والذين لا يحتالون أو يحتالون وقد ظهر لهم فساد هذه الحيلة هم بين أمرين إما يفعلوا ذلك للحاجة ويعتقدوا أنهم فاعلون للمحرم كما رأينا عليه أكثر الناس وإما يتركوا ذلك ويتركوا تناول الثمار الداخلة في هذه المعاملة فيدخل عليهم من الضر والاضطرار ما لا يعلمه إلا الله وإن أمكن أن يلتزم ذلك واحد أو اثنان فما, فما يمكن المسلمين الالتزام ذلك إلا بفساد الأموال الذي لا تأتي به شريعة قط فضلا عن شريعة قال الله فيها وما جعل عليكم في الدين من حرج وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى يريد الله أن يخفف عنكم وفي الصحيحين إنما بعثتم ميسرين ويسروا ولا تعسروا ليعلم اليهود أن في ديننا سعه فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا فكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا فإذا كانت الشريعة تبيح فعل المحظورات عند الاضطرار إليها فكيف لا تبيح ما ليس كذلك إذا دعت الحاجة إليها وأصول الشريعة تقتضي جواز مثل ذلك والبراءة الأصلية تقتضي أيضا مثل ذلك لأن الأصل في المعاملات الحل حتى يرد الحظر فهذه كلها كل واحدة منها تدل على الجواز فكيف إذا كانت مجتمعة والخطأ إنما يأتي كما ذكرت أن ينظر إلى الشيء على انفراد وبمعزل عن مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة وعدم النظر إلى معالات الامور فلذلك المحققون من الفقهاء ومن الائمه يركزون على ما يسميه العلماء فقه المعالات الشيء الذي تؤول إليه الأمور هل تقول إلى مفسدة أو إلى مصلحة راجحة أو إلى ضيق يلحق الناس أو ترتب مفاسد أعظم من يعني وجود مثل المفسدة التي تغتمر في جانب المصلحة الراجحة، فلا بد من النظر إلى هذه الأمور المجتمعة ولا ينظر الإنسان إلى, الى شيء منها أو مفرد منها على انفراد بمعزل عن الأمور الأخرى التي إذا اقترنت بهذا الشيء دلت على نفي الحرج وعلى عدم التضييق على الناس. فهو ذكر جملة من نصوص الشرع التي فيها إيش؟ رفع الحرج عن الأمة ووجوب التيسير عليها وأن التيسير مقدم على التعسير إذا لم يتولد من ذلك محرم لا يمكن دفعه إلا بمثله فلا بد من النظر إلى يعني فخ المآلات وإلا النظر إلى الشيء بجزئيته على انفراد فإن الشخص قد ينظر إلى ظاهر النص أو إلى ظاهر المعاملة فيحرمها. لكن إذا نظر إلى قواعد الشريعة التي فيها التيسير على الناس ورفع الحرج ورفع المشقة وأنهم مثلا إذا ما عملوا بمثل هذه الأشياء سيلجأون إلى الربا الصريح فكثير من الناس يعني إذا علم بمن يحرم مثل هذه الأشياء طالما أنها محرما فيلجأ إلى الربا الصريح ويعتاد عن هذه المعاملات بربا صريح محرم ملعون آكل وموكل وكاتب وشاهدي نعم. يقول والغرض من هذا والغرض من هذا أن تحريم مثل هذا مما لا يمكن الأمة التزامه قط لما فيه من الفساد الذي لا يطاق فعلم أنه ليس بحرام بل هو أشد من الأغلال والآصار التي كانت على بني إسرائيل ووضعها الله عنا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الله. ومن استقرأ الشريعة في مواردها ومصادرها وجدها مبنية على قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه وقوله فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم فكل ما احتاج الناس إليه في معاشهم ولم يكن سببه معصية هي ترك واجب أو فعل محرم لم يحرم عليهم لأنهم في معنى المضطر الذي ليس بباغ ولا عاد وإن كان سببه معصية كالمسافر سفر معصية اضطر فيه إلى الميتة والمنفق للمال في المعاصي حتى لزمته الديون فإنه يؤمر بالتوبة ويباح له ما يزيل ضرورته فتباح له الميتة ويقضى عنه دينه من الزكاة وإن لم يتب فهو الظالم لنفسه المحتال وحاله كحال الذين قال الله فيهم إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وقوله فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وهذه قاعدة عظيمة ربما ننبه إن شاء الله عليها نعم هذا الذي ذكره شيخ الإسلام يعني قاعدة مهمة وعظيمة جدا يعني أن النظر يكون إلى قواعد الشريعة وأصول الشريعة والنظر إلى ما فيه رفع الحرج والمشقة وأن الشريعة إذا كانت ترفع الحرج وتبيح المحظورة عند الاضطرار عليها فكيف إذا كان هذا الشيء ليس عليه دليل نص ولا إجماع على تحريمه باب أولى أن يكون مما يجوز في الشارع وأن ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه يكون فيه حرج والحرج منتفن شرع فإذا كان العاصي الذي يعصي في سفره إذا اضطر إلى المحرم يجوز له كأكل الميتة فكيف الإنسان الذي ليس هو عاص واحتاج و و إلى ما ليس فيه نص شرعي ولا إجماع على تحريم مع البراءة الأصلية والعاصل هو العفو والحل فيكون هذا يعني ينافي للقواعد العامة ولمقاصد الشريعة وهذا القول وهذا القول المأثور عن السلف الذي اختاره ابن عقيل هو قياس أصول أحمد وبعض أصول الشافعي وهو الصحيح إن شاء الله تعالى يعني هذا القول المأثور عن ابن عقيل هو قول السلف قبل ذلك هو قول السلف كما نقل يعني بعض كلامهم وقد ينقله فيما بعد وهو قياس أصول أحمد يعني أصول أحمد تقتضي ذلك حتى ولو خالف من خالف من أصحاب أحمد أو جعلوه هذا الذي يدل تدل عليه أصول مذهبه فإن قياس أصول مذهبه وبعض أصول الشافعي تدل على هذا الذي يعني ذكره ابن عقيل وهو ماثور عن السلف وهو الصحيح يقول ان شاء الله يعني الذي يقابله ليس بصحيح وإذا كان ليس صحيحا فيكون خطا نعم وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لوجوه متعددة بعد الأدلة الدالة على نفي التحريم شرعا وعقلا فان دلاله هذه انما تتم بعد الجواب عما استدل به اصحاب القول الاول نعم يقول وهو الصحيح ان شاء الله لوجوه متعدده بعد الادله الداله على نفي التحريم شرعا وعقلا لأن الاصل براءه الذمه والاصل في المعاملات هو هو الحلم فهذه الاشياء تدل على نفي التحريم شرعا وعقلا وأقلا في الشرع والعقل يدل على نفي التحريم في مثل هذه المعاملات والجواب أيضا يقول فإن دلالتها هذه إنما تتم بعد الجواب عما استدل به أصحاب القول الأول بعد ما يجيب أن دلّت أصحاب القول الأول سيؤكد ذلك بأن نفي التحريم شرعا وعقلا هو الذي تدل عليه الأدلة ومع ذلك سيذكر الأوجه التي يرد بها على المانعين نعم الوجه الأول ما ذكرناه من فعل عمر في قضية أسيد بن الحضير فإنه قبل الأرض والشجر الذي فيها بالمال الذي كان للغرماء وهذا عين مسألتنا نعم لما قبل عمر رضي الله عنه غرماء أسيد بن حضير أرضه سنين يعني قال للغرماء الذي يطلبونه ستة ألاف ونحو ذلك تقبلون الأرض والأرض طبعا فيها شجر فيكون هذا في مقابل المال الذي لهم دين عنده سيد ابن حضير فيعتملون هذه الأرض ويكون هذا كراء لهذه الأرض لمدة ست سنوات او وأقل او اقل حتى يخذ مقدار الدين الذي عليه يقول وهذا هو عين مسألتنا اليست المسألة المتنازع فيها هي الأرض التي فيها شجر كيف يكتريها أو يستاجرها وفيها شجر لم يثمر بعد طيب فالحائط والبستان الذي لأسيد بن حضير والذي قبله عمر رضي الله عنه الغراماء لمدة سنين طيب هذه السنين خلق فيها الثمر ما خلق سيخلق التمر بعد ذلك فهو أعطاهم المال في مقابل استعمالهم للأرض واستثمارها والانتفاع بها لسنين في مقابل الديون التي عليه فهو أين المسألة المتنازع فيها ولا يحمل ذلك على أن النخل والشجر كان قليلا فإنه من المعلوم أن حيطان أهل المدينة كان الغالب عليها الشجر وأسيد بن الحضير كان من سادات الانصار ومياسيرهم فبعيد أن يكون الغالب على حائطه الأرض البيضاء ثم هذا ثم هذه القصة لا ثم هذه القصة أن تشتهر ولن يبلغنا أن أحدا أنكرها فيكون إجماع. وكذلك ما ضربه من الخراج على السوادي فإن تسميته خراجا يدل على أنه عوض عما ينتفعون به من منفعة الأرض والشجر نعم الخراج هو أجرة الأرض فأرض السواد الأرض التي فيها شجر التي فتحها المسلمون وترك عمر لأصحابها أو لغيرهم على أن يدفعوا خراجا معلوما يكون أجرة لاستثمارهم هذه الأرض فهذه الأجرة كانت في مقابل الأراضي الكبيرة التي فيها التي فيها شجر. كما يسمي الناس اليوم قراء الأرض لمن يغرسها خراجا إذا كان على كل شجرة شيء معلوم ومنه قوله أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير ومنه خراج العبد فإنه عبارة عن ضريبة يخرجها لسيده من ماله. فمن اعتقد أنه, أجر أنه أجرة وجب عليه أن يعتقد جواز مثل هذا لأنه ثابت بإجماع الصحابة ومن اعتقد أنه ثمن أو عوض مستقل بنفسه فمعلوم أنه لا يشبه غيره وإنما جوزه الصحابة ولا نظير له لأجل الحاجة الداعية إليه والحاجة إلى ذلك موجودة في كل أرض فيها شجر الأرض المفتتحة سواء نعم فلا يخلو من أمرين إما أن يجوز لأنه اجره أو يجوز لأن الحاجة داعها إليه فطالما أن الصحابة يجوزوا فيجب أن يجوز فإما أن يكون الجواز لأنه اجره أو لأن الحاجة تدعو إلى مثل هذا فيقتضي جواز ذلك فعلى أي وجه كان هو جائز سواء أن قلنا أنه باجره أو أن الحاجة دعت إليه فجوزته فإنه إن قيل هذا استشكال سيجيب عليه فإنه إن قيل فإنه إن قيل يمكن المساقات أو المزارعة يمكن المساقى والمزارعة لماذا ما ساق على الشجر وزار على الأرض التي بين الشجر قيل قيل وقد كان يمكن عمر المساقى والمزارعة وقد كان يمكن عمر المساقة والمزارعة لكن هل فعل؟ ما فعل؟ هذا الشيء الذي تعترضون به لماذا لا يساق على الشجر ويزارع على الزرع في الأرض البيضاء التي بين الشجر؟ قال وكذلك عمر لم يفعل لماذا لم يفعل؟ فهذا دليل على الجواز بدون أن نرجع إلى المساقة والمزارعه. كما فعل في أثناء الدولة العباسية إما في خلافة المنصور وإما بعده فإنهم نقلوا أرض السواد من الخراج إلى المقاسمة التي هي المساقات والمزارعه وإن قيل إنه يمكنهم جعل الكراء بإزاء الأرض والتبرع بمنفعة الشجر أو المحابات فيها قيل قد كان يمكن عمر ذلك فالقدر المشترك بينهما ظاهر نعم. يعني فإن قيل أو وإن قيل إنه يمكنهم جعل الكراء بإزاء الأرض والتبرع بالشجر والتبرع بمنفعة الشجر أو المحاباه كما تقدم قيل قد كان عمر قد كان يمكن عمر ذلك لكنه لم يفعل فلما لم يفعل دل على جواز هذه المعاملة بدون اللجوء إلى مثل هذا فالقدر المشترك بينهما ظاهر وايضا, وأيضاً فاننا نعلم قطعا أن المسلمين ما زالت لهم أرضون فيها شجر تكرى بل هذا غالب على أموال أهل الامصار ونعلم أن السلف لم يكونوا كلهم يعمرون أرض أرضهم بأنفسهم ولا غالبهم ونعلم أن المساقات والمزارعه قد لا تتيسر في كل وقت لأنها تفتقر إلى عامل أمين وما كل أحد يرضى بالمساقات ولا كل من أخذ الأرض يرضى بالمشاركة فلا بد أن يكونوا قد كانوا يكرون الأرض السوداء ذات الشجر ومعلوم أن الاحتيال بالتبرع أمر بارد لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يفعلونه فلم يبق إلا أنهم كانوا يفعلون كما فعل عمر بمال سيد بن الحضير وكما يفعلوا غالب المسلمين من تلك الأزمنة وإلى اليوم فإذا وإلى اليوم وإلى اليوم الشيخ السلام يقول وإلى اليوم وما زال وإلى اليوم هذا عمل مسلمي ما كل واحد ما يكري أرضه الا يقول دور لي انسان يصير يساقيها أو يزارعها وهذا في صعوبة وحرج صاحب الأرض إذا وجد إنسان يستكريها منه يعطيها الاجره ويمشي بدل من أن يبحث عن من يساقي وكيف يساقي وهل هو أمين أو ليس بأمين وكم جزء يعطيه ومتى يعطيه فيكون يعني يدخل نفسه في أشياء هو في غناء عنها والمنقول عن السلف كأمر وغيره يدل على عدم اشتراط مثل هذه الاشياء لجواز كراء الاراضين التي فيها شجر فإذا, ينقل... فاذا لم ينقل عن السلف انهم حرموا هذه الايجاره ولا انهم امروا بحيله التبرع مع قيام المقتضي لفعل هذه المعامله علم قطعا ان المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابه والتابعين فيكون فعلها كان اجماعا منهم نعم إذا لم ينقل عن السلف أنه حرموا هذه الإجارة إجارة الأراضين التي فيها شجر ولا أنهم أمروا بحيلة التبرع لأنه ما نقل عن أحد من, من السلف يعني مثل هذه مع قيام المقتضى لفعل هذه المعامله يعني المقتضى موجود قد يحتال وقد يساقي وقد يزارع المقتضى موجود فلما لم يفعلوا مع وجود المقتضى دل على عدم اشتراطهم مثل هذا الشيء او ان الجواز لا يكون الا على مثل هذه الصوره يقول علم قطعا ان المسلمين كانوا يفعلونها اي الكراء على الصورة التي ليس في اشتراط المساقاة والمزارعة ولا المحباة في المساقاة من اجل كراء الارض يقول علم قطعا ان المسلمين كانوا يفعلونها من غير نكير من الصحابة والتابعين فيكون فعلها كان اجماعا منهم نعم. ولعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء أو المزارعة لم يختلفوا في كراء الأرض السوداء ولا في المساقاه لأن منفعة الأرض ليس فيها طائل بالنسبة إلى منفعة الشجر هذا أيضا توجيه آخر يقول لعل الذين اختلفوا في كراء الأرض البيضاء التي ليست فيها زرع او المزارع عليها لم يختلفوا في كراء الارض السوداء يعني التي فيها شجر ولا في المساقات عليها لان منفعة الارض ليس فيها طائل بالنسبة الى منفعة الشجر لان الشجر كونه موجود هو الذي فيه المنفعة بينما الارض البيضاء تحتاج الى يعني من يعالجها ويعاملها حتى يوجد فيها الشجر ويوجد فيها الثمر فان قيل فإن قيل فقد قال حرب الكرمان سئل أحمد عن تفسير حديث ابن عمر القبالات ربا قال هو أن يتقبل القريه فيها النخل والعلوج قيل فان لم يكن فيها نخل وهي ارض بيضاء قال لا بأس إنما هو الآن مستعجر قيل فإن فيها علوجا قال فهذا هو القبالة المكروهة طبعا العلوج المقصود بها العمال الذين يعالجون الأرض ويعمرونها نعم هذا تفسير للقبالات وسيأتي توجيه للشيخ لأن القبالات التي هي ربا هي المقصود بها أن يجعل يعني العوض في هذا الشيء من جنس الزرع الموجود من جنس الثمر فيكون على هذا يعني من نفس الغله نفسها يعني يقول الآن هذه ستثمر تمرا فاعطيك كذا من التمر في مقابل هذه الأرض فيكون ربوي بجنسه والتمر غير معلوم المقدار تحديدا الذي على الشجر والعوض يكون يدفع كأجرة ففي هذه الصورة تكون من صور الربا أما إذا كان نغد يدفعه فيختلف عن هذه الصورة التي هي من صور الربا على القول بالمنع ولا هناك من يرى الجواز حتى بأن تستكري يعني مثل هذه الأراضي بتمر تقول هذه أعطيك خمسين كيلو تمر وأنا استعملها فيما بعد أو حنطة أو شعير لكن على القول بالربا أو على الكراه يقصد به إذا كان التمن هو من جنس التمر نفسه من جنس التمر نفسه فيكون من باب المزابنه كونك تعطيه مقدار محدد من الثمر كاجره ولا تدري بالتحديد كم مقدار الثمر الذي سيكون في هذه الأرض بعد حصاده نام قال حرب حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا سعيد ان جبلة سمع انه سمع ابن عمر يقول القبالات ربا قيل الربا فيما يجوز تأجيله إنما يكون من في الجنس الواحد لأجل الفضل فإذا قيل في الأجرة أو الثمن أو نحوهما أنه ربا مع جواز تأجيله فلأنه معاوضة بجنسه متفاضلا لأن الربا إما ربا النساء وذلك لا يكون فيما يجوز تأجيله وإما ربا الفضل وذلك لا يكون إلا في الجنس الواحد فإذا ربا النساء الذي هو التأخير لم يبقى إلا ربا الفضل الذي هو الزيادة في الجنس الواحد وهذا يكون إذا كان التقبل كانت بجنس بجنس, مغل بجنس, بجنس مغل الأرض مثل أن, مثل أن يقبل الأرض التي إن الأرض مثل الأرض التي فيها نخل بتمر فيكون مثل مزابنة وهذا مثل اكتراء الأرض بجنس الخارج منها إذا كان مضمونا في الذمة مثل أن يكتريها ليزرع فيها حنطة بحنطة معلومة ففيه روايتان عن أحمد احداهما أنه ربا كقول مالك وهذا مثل القبالة التي كرهها ابن عمر لأنه ضمن الأرض للحنطة بحنطة معلومة فكأنه ابتاع حنطة بحنطة تكون اكثر او اقل فيظهر الربا فيكون اذا قلنا على انه ربا القبالات المقصود بها اذا كان من المغل نفسه تمر بتمر او يزرعها حنطه ويعطيه حنطه فيكونها من باب المزابنه لانه يعطيه ربوي بجنسه وأحدهما غير معلوم القدر والربوي اذا كان بجنسه لابد فيه ايش التساوي والتقابض وإذا كان بغير جنس يجوز ايش التفاضل مع شرط ايش مع شرط التقابض فتكون القبالات التي هي ربا ليس إذا كان استئجار الأرض أو استكراها بالنقد بالثمن بالذهب الفضة أو ما يقوم مقامهما وإنما إذا كان من جنس الغلة التي تزرع أو تغرس فيكون هذا هو الذي يكون من باب الربا فالقبالات, فالقبالات التي, ذكر التي ذكر ابن عبد عمر أنها رباء هو أن يضمن الأرض التي فيها النخل والفلاحون بقدر معين من جنس مغلها بقدر معين من جنس مغلها تمر بتمر حنطة بعنط شعير بشعير نعم. مثل أن يكون لرجل قرية فيها شجر وأرض وفيها فلاحون يعملون تغل له ما تغل من الحنطة والتمر بعد أجرة الفلاحين أو نصيبهم فيضمنها رجل منه بمقدار معلوم من الحنطة والتمر ونحو ذلك فهذا مظهر, مظهر تسميته بالربا فأما ضمان الأرض بالدراهم والدنانير فليس من باب الربا بسبيل ومن حرمه فهو عنده من باب الغرر فاما ضمان الارض بالدراهم والدنانير فليس من باب الربا بسبيل لانه هذا ثمن لهذه الاشياء سواء كراء او بيعا ومن حرمه فهو عنده من باب من باب الغرر وليس من باب الربا نعم لا. لان فيه مخاطره فيكون التحريم عند من يقول به انه من باب الغرر لا انه من باب الربا ثم ثم إن احمد لم يكره ذلك إذا كانت ارضا بيضاء لأن الإجارة عنده جائزة وإن كانت الأجرة من جنس الخارج على إحدى الروايتين لأن المستاجر يعمل في الأرض بمنفعته وماله فيكون المغل بكسبه بخلاف ما إذا كان فيها العلوج وهم الذين يعالجون العمل فإنه لا يعمل فيها شيئا ولا بمنفعته ولا بماله بل العلوج يعملونها وهو يؤدي القبالة ويأخذ بدلها فهو طلب الربح. في مبادلة المال من غير صناعة ولا فهو طلب الربح في مبادلة المال من غير صناعة ولا تجارة وهذا هو الربا يعني حتى أن أحمد في احدى الروايتين عنه إنه يجوز الأرض البيضاء تستاجرها لتزرعها وتعطي قيمة الأجار من حنطة أنت بتزرعها حنطة وتعطي حنطة تزرع شعير تعطي شعير كالسلم الذي يكون مقدم على المسلم فيه فيكون يجوز مثل هذا لأن هذا مقابل عمل كالذي تعمله لكن الصوره التي فيها عمال هي التي يمنعها أحمد لأنك تأتي الآرض فيها الفلاحين وفيها العمال الذين يستاجرونها فتاخذها في مقابل المال تدفع المال لكن أنت ما في عمل في مقابل إصلاحك للأرض العمل يعملها العمال الذين هم فيها لمالكها فتكون أنت قبلت هذه الأرض بما فيها العمال فليس منك عمل في مقابل هذا الزرع لا أنت الذي زارعت ولا أنت الذي دفعت قيمة لعمل هؤلاء العمال وإنما قبلت الغلة كلها مع أن الذي اعتملها ليس أنت فتكون من باب الربا لأن هذا العمل ليس فيه مال منك وليس فيه عمل بدني منك فيكون الكراهة من هذا الباب الكراهه من هذا الباب يقول ونظير هذا ونظير هذا ما جاء عن ابن عمر أنه ربا وهو اقتراء الحمام والطاحون والفنادق ونحو ذلك مما ينتفع المستاجر به فلا يتجر فيه ولا يصطنع فيه وإنما يكتريه ليكريه فقط فقد قيل هو ربا فقد قيل هو رباء يأتي لا الى, الى, الى, إلى فندق أو إلى عمارة ما يعمل فيها شيء فقط يستكريها من صاحبها ليقوم هو ويكريها شخص آخر فلم يوجد منه عمل ولم يوجد منه مال ونما فقد هذه الصورة استكري الفندق أو الحمام أو الطحون ويكريه لغيره مع أن الذي يعمل فيه ليس هو ولا المال ماله، فقد قيل إن مثل هذه الصورة ربا فالبعض يرى أنه ربا لأنه مال ليس في مقابله عمل والبعض لا يرى أن هذه الصورة من الربا لأنك استأجرت المنفعة والمنفعة تصبح لك ملكا ومن ملك شيئا جاز له أن يتصرف فيه بعوض فلا تدخل في باب الربا فما ندخلها في باب الربا على أنه يعني هذا هو الأصل في الربا انه يأخذ مال بغير مقابل الآن الذين يأخذون اللي فوائد في البنوك ليس مقابلها لا مال ولا عمل لا مال ولا عمل فخرجت عن المعنى الشرعي فكأن مثل هذه الصورة كون يستاجر فندقا أو عمارة أو طاحونة بعمالها بأجرائها بالعاملين فيها وفقط ليس ليعمل فيها وإنما ليكريها غيره فتنتقل كلها إلى غيره فقط مجرد دفع شيء شيء من المال فيكون ليس مقصوده العمل ولا الصناعة وإن مقصوده الحصول على المال فكان الحصول على المال بهذه الصورة مثل الحصول عليه في المعاملات الربوية ولا شك أن ترك مثل هذه الصورة حتى لو على القول بأنه ليس رباها لا شك أن هذا هو الذي ينبغي أنه يدخل في الأمور المشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه جاء في دع الدعم يريبك إلى ما لا يريبك والحاصل يقول والحاصل أنها لم تكن ربا لأجل النخل ولا لأجل الأرض إذا كانت بغير جنس المغلي وإنما كانت ربا لأجل العلوج وهذه الصورة لا حاجة إليها فإن العلوج يقومون بها فتقبيلها لآخر مرابات له ولهذا كرهها أحمد وإن كانت وإن كانت بيضاء إذا كان فيها العلوج يعني هذا الحاصل كما ذكرنا لم تكن ربا لأجل النخل ولا لأجل الأرض إذا كانت بغير جنس المغل إذا كانت بغير جنس الشيء الذي يزرع وتؤخذ غلته وإنما كانت ببال لاجل العلوج يعني لأجل العمال الموجودون وهذه الصورة لحاجة إليها يعني صاحب المزرعة الذي عنده عمال يعملونها ويصلحونها إيش حاجة الى أن يقبلها إلى شخص آخر طالما أن الأرض ملك له والعمال تبعه وأصلح الأرض فما حاجته إلى أن يقبلها غيرها إلا ليكسب مال بدون, بدون عمل يكسب مال فتكون بهذه الصورة شابهة الصور الربوية المحرمة لذلك قالوا هذه الصورة لا حاجة إليها يعني ليس صاحب المال بحاجة إليها لأن هناك من كفاه ألمؤون في, في, في إصلاحها فإن العلوج يعني الأممال يقومون بها فتقبيلها لآخر مراباه له ولهذا كره أحمد وإن كانت بيضاء إذا كان فيها علوج فهذه الصورة التي فيها القبالات على أي وجه كانت تختلف أنا الصورة المتنازع فيها وهي كراء الأرض البيضاء التي فيها شجر أما هنا دخلت صورة أخرى وهي وجود أرض وفيها عمال ويستغلونها لصاحبها فالصوره هنا اختلفت ويكون ايش المقابل من جنس مغل الأرض فهذه صورة أخرى مختلفة عن الصورة المتنازع فيها طبعا ماذا استطيع ترد قول بقول إلا إذا كان المخالف يسلم لك بالأصل المقيش عليه والمخالف هنا ما يسلم بهذه الصورة المخالف هنا ما يسلم بهذه الصورة لأن يقول هذه الصورة ليست الصورة التي فيها النزاع بيننا وإنما هي صورة أخرى لها حكمها فلا تلزمني بشيء أنا لا أقول به وأنت لا تقول به وإنما تلزمني بالشيء الذي نتفق عليه الذي نتفق عليه نعم. وقد استدل حرب الكرمان على المسألة بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على أرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر وزروع على أن يعمروها من أموالهم وذلك أن هذا في المعنى اقراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها مع اقراء الشجر بنصف ثمره فيقاس عليه اقراء الأرض والشجر بشيء مضمون لأن إعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان إعطاء بعضه بمنزلة بيعه وذلك لا يجوز نعم يقول استدل حرب الكرماني على المسألة يعني جواز كراء الأرض التي فيها شجر بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر على أرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع يعني سواء كانت فيها شجر أو ليس فيها شجر وستزرع على أن يعمروها من أموالهم وذلك أن هذا في المعنى إكراء للأرض منهم ببعض ما يخرج منها ما إكراء الشجر بنصف ثمره عندما عملهم النبي صلى الله عليه وسلم على زروعهم وأشجارهم موجودة بشطر ما يخرج منها فهذا يكون إيش؟ كراء للأرض ب... بشيء مما يخرج منها فيكون بمنزلة هذه الصورة المتنازع فيها يقول فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون أنت عندما تقول أكريك أعطيك هذه الأرض لتزرعها وعلى الزرع الموجود لتعمل على إصلاحه والشجر الموجود على أن يكون لي يعني أنا المالك نصف التمر أو ثلث التمر ما الفرق بينه وبين أن تكريه الأرض ها؟ التي هي لك ل... والغراس موجود فيها ليسكنها أو ليستفيد من ثمرها فالاجره التي تعطيها صاحب الملك ما الفرق بينها وبين ما تأخذه أنت على الذي يأخذ الأرض التي لك وفيها الشجر والزرع من أجل أن يصلحها و... و... وينميها هل هناك فرق في المعنى ما هناك فرق في المعنى حتى لو قلنا إنه بيع يكون في هذه الصورة انه بيع شيء لم يوجد بعد فلما جاز في هذه المعاملة يجوز مثل في تلك المعاملة التي هي الأرض البيضة التي فيها شجر لأن المعنى واحد حتى ولو ولو اختلفها في التسميع أو في اللفظ لكن يبقى النظر يكون ايش إلى المعنى ولذلك قال فيقاس عليه إكراء الأرض والشجر بشيء مضمون لأنه أعطاء الثمر لو كان بمنزلة بيعه لكان بعضه بمنزلة بيعه وذلك لا يجوز فلما جاز في هذه المعاملة معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل خيبرة لزم أن يجوز في ما يوجد من المعاملة إذا كانت مشابهة لها في الصورة حتى ولو اختلفت في اللفظ تسميه كراع أو تسميه بيع طالما أن الصورة من حيث المعنى واحدة قال وهذه المسألة لها أصلان هذه المسألة يقصد المسألة المتنازع فيها يعيدنا الشيخ رحمة الله عليه إلى أن نرجع إلى المسألة من جديد ليقرر أن فيها أصلان وبمعرفة هذين الأصلين يزول إن شاء الله الإشكال الذي قد يترتب على القول بالمنع نعم. الأصل الأول أنه متى كان بين الشجر أرض أو مسا... أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن دعت الحاجة إلى كرائهما جميعا فيجوز لاجل الحاجة وإن كان في ذلك غرر يسير لا سيما إن كان البستان وقفا أو ما يتيمن فإن تعطيل منفعته لا يجوز وإقراء الأرض أو المسكن وحده لا يقع في العادة ولا يدخل أحد في إجارته على ذلك وإن اكتراه اكتراه بنقص كثير عن قيمته وما لا يتم المباح إلا به فهو مباح، فكل ما ثبت إباحته بنص وإجماع وجب إباحة لوازمه إذا لم يكن في تحريمها نص ولا إجماع، وإن قام دليل يقتضي تحريمه تحريم لوازمه، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهو حرام، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه فهو حرام، فهنا يتعارض الدليلان. وفي مسألتنا قد ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة واتفاق الفقهاء المتبوعين بخلاف دخول كراء الشجر فإن تحريمه مختلف فيه ولا نص فيه نعم يريد أن يقرر يعني بهذا الأصل أنه يجوز الإيجار لأجل الحاجة التي تدعو الى ذلك ما تقدم تفصيله وأن مثل هذه الأشياء التي لا تتم الإباحة والتصرف فيها إلا بهذا الفعل فإنها تجوز يجارتها أو يجوز فعلها، إلا إذا تعارض عندنا دليلان، دليل يبيح ودليل يحظر. لكن في هذه الصورة هل تعارض الدليلان؟ يعني ثبت إباحة كراء الأرض بالسنة لأنه ما يختلفون فيها كراء الأرض بدون شجر، واتفاق الفقهاء المتبوعين بخلاف دخول كراء الشجر فإن تحريمه مختلف فيه في التحريم ولا نص فيه. طيب اذا كان مختلف في تحريمه ولا نص فيه يكون الحكم فيه ماذا ها اختلف فيه لكن ما عندنا نص على التحريم وش اللي يرجح فيه ها الالباح لماذا لانه هذا الاصل لانه هذا الاصل الاصل عدم التحريم الاصل عدم التحريم فاذا لم يرد نص يحرم فنبقى على الاصل غير الحاجه غير أن الحاجة تدعو إليه فوريد أن يقرر أن الأرض متفقين نحن جميعا على جواز كراءها إذا خلت من الشجر والسنة دلت على ذلك واتفق الفقهاء على ذلك بقي هذه الأرض إذا كان فيها شجر اختلفنا اختلفنا في جواز كراءها عند وجود الشجر مع اتفاقنا على جواز كراءها على الأرض طيب هذا الذي اختلفنا فيه هل فردوه إلى الله والرسول فإن اختلفتم في شيء وردوه إلى الله والرسول كما جاء الأمر بذلك طيب إذا لدينا. هل عندنا دليل نص من الشرع يحرم مثل هذه المعاملة ليس فيه نص وإذا لم يكن فيه نص نبقى على الاصل الذي هو إباحة المعاملات حتى يرد الحاضر, الحاضر لها وأيضا يقول وأيضا فمتى أكريت الأرض وحدها وباقي الشجر لم يكن المكتري مأمونا على الثمر فيفضي الى اختلاف الايدي وسوء المشاركه كما اذا بدا الصلاح في نوع واحد يخرج على هذا القول مثل قول الليث بن سعد اذا بدا الصلاح في جنس وكان في بيعه متفرقا ضرر جاز بيع جميع الاجناس وبه فسر تفريق الصفقه ولانه اذا اراد ان يبيع الثمر بعد ذلك لم يجد من يشتري الثمره اذا كانت الارض والمساكن لغيره الا بنقص كثير ولانه اذا اكرا الأرض فإن, فإن شرط عليه, عليه سقي الشجر والسقي من جملة المعقود عليه صار المعوض عوضا وان لم يشرط عليه السقي فاذا سقاها ان سقاها عليها ان ان عليها فإذا سقاها فان عليها صارت الاجاره لا تصح إلا بمساقاه وان لم يساقه لازم تعطيل منفعه المستاجر فيدور الامر بين أن تكون الأجرة بعض المنفعة أو لا تصح الإجارة إلا بمساقات أو بتفويت منفعة المستاجر ثم إن حصل للمكري جميع الثمرات أو بعضها ففي بيعها مع أن الأرض والمساكن لغيره نقص للقيمة في مواضع كثيرة الشيخ في هذا الأصل لما قرر أنه ليس هناك نص يمنع دليل أيضا يريد أن يقرر أنه إذا جوزنا بيع الأرض واستثنين الشجر بعدم جوازه، فاستثناء الشجر الذي هو جزء من الأرض يؤدي إلى أن يلحق ضرر إما بالمشتري مثل ما ذكر هو هنا أو بالبائع، فإما أن يتضرر المشتري ليدخل عليه ما في, في لأنه يملك المنفى الآن، فيدخل عليه من لا يريد هو أن يدخل عليه في أخذ الثمار ونحوها أو أن المشتري او أن البائع يعني ينقص من قيمة هذه الثمار من أجل أن يجعلها للمكتري ليسلم من ما يترتب على ذلك من نقص أكثر يحصل عليه فالحاصل انه إضافة إلى عدم وجود الناس تكون الحاجة أيضا داعية إلى الجواز حاجة الناس حاجة المشتري وحاجة البائع تدعو إلى ذلك فيرجع فيه إلى ما يسمى عدم تفريق الصفقة عدم تفريق الصفقة إذا كان تفريقها يؤدي إلى ضرر بالناس فلو كان هذه كل واحد منها لا تجوز على انفراد لكن إذا جمعت جازت من أجل المصلحة ودفع المفسدة فإن هذا المعنى يؤدي إلى جواز مثل هذه المعاملة للحاجة القائمة من أجل ذلك فيقول رحمه الله فيرجع الامر فيرجع ال... فيرجع الامر الى ان الصفقه اذا كان في تفريقها ضرر جاز الجمع بينهما في المعاوضه الصفقه هنا ما هي التي في تفريقها ضرر الاجاره واجاره و... الأرض الارض مع الشجر فاذا قلنا يستكري الارض لكن الشجر لا لا يجوز الا ان يساقي عليه او يزارع عليه أو يشتري ثمرته على انفراد فهنا يحصل ايش في تفريق الصبقة اللي هي جمع الشجر مع ايش مع الارض البيضاء اذا فرقنا ذلك يحصل ضرر على المشتري او يحصل ضرر على البائع في تفريق الصبقة فيتلافى ذلك بالجمع بينهما وان لم يجز افراد كل منهما لأن حكم الجمع يخالف حكم التفريق ولهذا وجب عند أحمد وأكثر الفقهاء على أحد الشريكين إذا تعذرت القسمة أن يبيع مع شريكه أو يؤاجر معه وإن كان المشترك إن كان منف... عندك وإن كان نعم،, وإن... إن كان. نعم. أو يؤاجر معه إن كان المشترك منفعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وأتق عليه العبد وإلا فقد اعتق عليه ما اعتق أخرجه في الصحيحين فامر النبي صلى الله عليه وسلم بتقويم العبد كله وبيعطاء الشريك حصته حصته من القيمة ومعلوم أن قيمة حصته مفردة دون حصته من قيمة الجميع فعلم أن, حق فعلم أن حقه في نصف النصف وإذا استحق ذلك بالإعتاق فبسائل أنواع الإتلاف أو لا نعم الشخص الآن عبد مشترك بين مجموعة أسياد يملكونه إذا كان أحد الأسياد آتق نصيبه في هذا العبد فهنا يؤمر أن يو... العبد يعتف ويؤمر بتقويمه فيغطي شركاءه نصيبهم من قيمة العبد هو له شرك نصيب يخرج نصيبه لأنه أصبح بمقابل العتق ويقوم العبد ليعطي الشركاء نصيبهم فهنا يعني جمع الأمر لانه لو فرق ما يجوز اعتاق البعض وترك البعض فلذلك دعا الأمر إلى أن يجمع هذا الأمر كله ملافاة للضرر الذي سيلحق بالشركاء هذا دليل على أن الضرر يزال وأن ما يمكن جمعه لا يفرق إذا كان في تبريقه ضرر بالناس نعم يقول وإذا استحق ذلك بالاعتاق فبسائر أنواع الإتلاف اولى في سائر ما يكون فيه عوض يكون أولى من هذا وإنما يستحق بالإتلاف ما يستحق بالمعاوضة، فعلم أنه يستحق بالمعاوضة نصف القيمة، وإنما يمكن ذلك عند بيع الجميع، فيجب قسمة العين حيث لا ضرر فيها، فإن كان فيها ضرر قسمة القيمة. فمثلا لو كان يشتركون في دار، وأحد الشريكين أراد بيع نصيبه، إن كان يمكن قسمة هذه الدار. لما لا يلحق ضرر للشريك فتقسم وإذا كان تقسيم سيحصل فيه ضرر للبائع أو ضرر على من بقي في الدار فهنا تقوم الدار ما تقسم لأن قسمته إيش سيؤدي إلى الضرر إذا تجمع مع بعض تجميع الصفقة الواحدة بدل تفريقها فإذا كان مع انه حق حق لهذا وحق لهذا لكن إذا كان التفريق ينتج منه ضرر بأحد المتعاملين أو بأحد الشريكين فإنه يتلافى ذلك وتجمع الصفقة كلها وتقوم مثلا الدار فيقال لهذا الذي يريد الخروج أو يريد البيع هذا مقدار مالك لك فيعطيه شريكه الآخر هذا المقدار ويبقى أو تبقى الدار كلها له فإذا كان تفريق الصفقة يؤدي إلى الضرر فإنه يتلافى الضرر بالجمع بينها فاذا كنا فإذا كنا قد اوجبنا على الشريك بيع نصيبه لما في التفريق من نقص قيمه شريكه فلا يجوز بيع بيع الامرين جميعا اذا كان في تفريقهما ضرر او لا نعم اذا كنا يقول قد اوجبنا على الشريك بيع نصيبه إذا اذا كان في التفريق ايش ضرر اوجبنا عليه بيع نصيبه اذا كان في التفريق من نقص قيمه شريكه فلا أن يجوز بيع الامرين جميعا إذا كان في تفريقهما ضرر أو لا أن يبيع هذه الدار كلها أو يباع العبد أو يضم في المحافظه الشجر مثلا في الصورة فيها إلى الأرض إذا كان التفريق ينتج منه الضرر ولذلك يقول ولذلك جاز بيع الشات مع اللبن الذي في ضرعها وإن أمكن تفريقهما بالحلب وإن كان بيع اللبن وحده لا يجوز نعم انت تبيع الشاه التي فيها حليب او ذات الحليب بقيمه اغلى من الشاة التي ليس ليس فيها حليب ليس لكن لا يجوز لك ايش ان تبيع الحليب وحده وهو في الضارع ما يجوز تبيعه صحيح لو كان محلوب في اناء هذا امر واضح لكن وهو في الشاة نفسها ما يجوز لك ان تشتريه ما يجوزك ان تشتريه لكن يجوز تشتري الشاه بحليبها فإذا كان تفريق السبقه يحصل منه ضرر يتلافى هذا الضرر بعدم التفريق فهذا يؤكد أن الشيء قد لا يجوز منفردا لكن يجوز إذا انضم إلى غيره فحكمه مع الجمع ليس كحكمه حال الانفراد وعلى هذا الأصل، وعلى هذا الاصل فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة كمنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن. نعم، على هذا الأصل الذي قرره الشيخ من عدم تفريق الصفقة وإنما تجمع الصفقة ليوتلاف الضرر يجوز متى ما كان مع الشجر منفعة مقصودة كمنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن تكون في منفعة مقصودة. يعني أن مع الشجر أنت تريد السكنة أو تريد زرع الأرض لكن إذا كان المقصود هو الثمر فقط مقصودك هو الثمر وليس مقصودك الأرض للسكنة فالمنفعة هنا منفعة السكنة ليست مقصودة لذاتها وإنما هي مقصودة من أجل, أجل الثمر فتكون هذه حيلة فلا تدخل في المعنى الجائز إنما المعنى جائز مقصودك السكن أو الزرع فدخل الشجر تبعا لهذا الأمر لكن يكون مقصودك فقط التمر وتجي وتسكن في الأرض إذا هذه ايش حيلة من أجل السكنة وجعلت إيش وجعلت التمر وسيلة إلى ذلك وعلى هذا الأصل فيجوز متى كان مع الشجر منفعة مقصودة كمنفعة أرض للزرع أو بناء للسكن واما ان كان المقصود هو الثمر فقط ومنفعه الارض او المسكن ليست جزءا من المقصود وانما دخلت لمجرد حيله كما قد يفعل كما قد يفعل في مسائل مد عجوه لم يجئ هذا الاصل لم هذا الأصل. انما الاصل المتنازع فيه أن مقصودك السكنه وصارت الأشجار تبع لانك لا تستغني عن السكنه وهذه الاشجار تدخل تبعا اما يكون مقصودك فقط تشتري الثمره فتاتي تقول اسكن في الأرض من أجل حصولي على التمر فالصوره مختلفه فتكون مثل مساله مد عجوه وهو ان يكون ربوي بجنسه وبينه ما ليس من جنسه وليس مقصودا وإنما المقصود هو هو الربوي نفسه فتكون هذه حيله للحصول على الربا فلا تدخل في المعنى يعني الذي قرره المصنف وقرر ان الادله تدل على جوازه اضافه إلى أن الأمور بمقاصدها إنما الأعمال بالنيات والأمور تكون بمقاصدها وهذا مقصوده الثمرة ليس كالمتنازع فيه أن مقصوده السكن ودخلت الثمرة أو الشجرة تبعا لهذا الأصل بقى ناخد الأصل الثاني ولا ما, ما الأصل السؤال يقول ما حكم استيجار محلات تابعة لبنك ربوي حيث ان البنك يملك مجموعة محلات ويريد إيجارها الله عز وجل يقول تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان مثل هذه لا يجوز لأنها من على على الباطل وعلى المنكر وعلى المعصية يقول البائع يبيع سلعة معينة ولكن يشترط للمشتري أن يشتري سلعة أخرى إذا كان هذه السلعة ما يعني منظورة أمامه ويراها ويستطيع معرفة وصفها ورضي بذلك يجوز يختلف عن الحالة التي فيها النزاع والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على أبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه الجميع.